طَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذ يُحَيِّى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي بَاعِثٌ بَعْضًا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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم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 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْوَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 ذَلَّ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحييكم.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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَزْدِيَهْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُون فِقُونَهَا كُن تَكونوا عَلَيهِب حَصرَةً فَُّ يُونَبون وََّذينَ كَفَرُون إ جَهنَّمَا يُحشَرُون لمَجزَ اللهَّهُ الخَبثَ مِنَ القَّبِ وَيَجَعللَ الْ القَبثَ بَعضَهُ عَ دَعضين فَيَغْكُمَهُ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ الْأُولَى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 نصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذ القربى واليتامى والمساكين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 ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بينة ويحي من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أريكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الشدور وإذ يريكموهم إذ فِي في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآَا النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني اَلا تَرَوْنَ إِنِّي أُقَافُ اللَّه وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَاب إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم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 الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فإما تبقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَقَفَّنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَامًا فَمَنِ الْبِئْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا لَا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 مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مئتين.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 والله غفور رحيم وإن يريدوا خيالتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوروا ونصروا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ تُنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ أَنْ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 والَّ غينَ آمَنهُ مِنْ بَعْدُ وَهَا جَوا وَجَهَدُ مَعَكُم فَأُولائِكَ مِنْ كُْ وَأُلُ الْ الأأَرحامِ بَعْضُهُم أَْل بِبعَعضم فيِي كِتَابَِّ إِ الله اللهَّهَ بِكُلّ شيءَيْ